الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم